يا بني, يا بني قومي أسودا أعيد, أعيد, أعيد, أعيد بدنا أمجاد أعيد عصر, أعيد عصر, عصر, عصر, عصر, عصر, عصر, عصر من حديد, من حديد, حديد لنا الوضع براح الأمة الثكلا تنادي فهب يا بني قومي أسودا أعيد اجاد عصر وفل بالحديد لنا القيود أقيم بالحما حسنا منيعا تتوج هامتا السحب السدودا ايا ابناء جلدتنا في قوم الشهوات فيكم رقودا نعم قاتل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 ويصرخ في ظلام الكون هيا أعد عدة الحق وقودا ويصرخ في ظلام الكون هيا أعد عدة الحق وقودا